وآية لهم أننا عملنا ذرياتهم في الفلك المشتون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منهم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَتِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم مِّنَ الدِّينِ لَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاهُمْ وَلَكِن لِّي يُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمُوا فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يأصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصون فإذا هم الابداه الى ربهم ينفذون قالوا يا ويننا من بعثنا من رقدنا هذا ن وحد الرحمن وصدقا مرسلون ان كان إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَكِيمًا وَعَلِيمًا فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ